هل ترى المسباح في الروح طفاف؟ هل جفاك الصبح ما أقس الجفاف؟ هل ترى المسباح في الروح طفاف؟ هل جفاك الصبح ما أقس الجفاف؟ بسمة الأمل فجر مورق واريض ونعم وصف. يا ظلالا راقصت أهدابها لنسي من روض روحي قد هفا يا ظلالا راقصت أهدابها لنسي من روحي قد هفا شافق الأخضار في روح الفتى أي دمع من يأسي قد شفا شافق أخضار في روح الفتاة أي دمع من يأس قد شفى لو زرعت القلب حبا عاطرا لو زرعت القلب حبا عاطرا صرت بالآمال روضا ناظرا هل ترى المسباح في الروح انطفأ هل جفاك الصبح ما أقس الجفا هل ترى المسباح في الروح انطفأ هل جفاك الصبح ما أقس الجفا بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا كل صدر ليس فيه آمل فهو قبر هل يند الخاطرا كل صدر ليس فيه آمل فهو قبر هل يند الخاطرا تبسم الأرض لاماق السما كل العاد ثغرا زاهرا تبسم الارض لاماق السما كل العاد ثغرا زاهرا لو طعنت الياس في أحشائه لو طعنت الياس في أحشائه صرت بالإيمان جيشا هل ترى المسباح في الروح طفا هل جفاك الصبح ما أقس الجفا هل ترى المسباح في الروح طفا هل جفاك الصبح ما أفسل جفا بسمة الآمال فجر مورق ورياض نعيم وصفا ورياض نعيم وصفا ورياض وصفا ورياض